السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوانا كيف المشروع في الدروس أو الكلمات أو غيرها استقبل القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة في المسجد النبوي ولم ينقل أحد من الصحابة فيما أعلم أنه كان يستقبل قبلة في الدروس فمحبتنا القبلة أو تعظيمنا القبلة لا يجعلنا يعني نتوجه لها إلا ما ورد به الدليل مثل الصلاة الدعاء ونحو ذلك ما بقية الأعمال فليس فيها الدليل فيما أعلم